سريم على موقع دي جي كيمو نتقل هذا حبيب وياي بالحسن مثل الآية ونبهاي الرواية بالغوفة رافع راية We'll <laughs>